الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذتم مع الرسول سبيلا يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ حَذُولًا وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنْ 119. وإن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا 110. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين 111. وكفى بربك هاديا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملتا واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على ودوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا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 فَإِذْ تَجَنَّى لِأَوَّلِ بِنَاءٍ عَذَابًا أَلِيمًا وَعَادٍ وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا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 وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم ثباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياع بشرا بين يدي رحمته وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً قَرَّرًا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا ۚ أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ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 وهو الذي مرج البحرين هذا عذر فرد وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزقا وحجرا محجورا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 119. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربي سبيلا 111.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 الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزاده النفورا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 وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناهم وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَ اشْرَحْ لَنَا صَدْرَنَا وَيَسِّرْ لَنَا أَمْرَنَا عذاب إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّ سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا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 ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولا إِذْ كَيُبَدِّلَ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا فَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَدُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا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 خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قل ما يعدأ بكم ربي لولا دعاءكم فقد كذبتم فسوف يكون لذاما بسم الله الرحمن الرحيم طسم تلك ايات الكتاب المبين لعل كباخع نفسك الا يكون إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها قاضعين وما يأتيهم اذِكْرِيٌّ من, مِّنَ الرَّحْمَٰنِ مُحْدَثٌ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ فَكَيْفَ كَذَّبُوا فَسَيَأتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنبَتْنَا فِيهَا مِن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 وأنا من الغالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين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 قالَا لِمَنْ حَولَهُ عَلَ تَسَْمِعُون قالَا رَبّكُمْ وَرَبُّ أَبَائِكُمأَوََّلم قالَا إِ رَسُولكُم الذي أُرسِلَ إِ لَْكُم لَجنون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 وَتَمِنَ الصَّادِقِينَ فَأَلْقَى عَصَا فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ أَلَمْ نَّكُن مُّرْهِدِينَ قَالَ لِلْمَلَأِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أريه وأقار وبعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يومٍ اعْلَمُوا أَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إن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 هُك بركُم الَّذ عَمَكُم الصح فَلسَفَ تَعْلَمُون لَقَطًّا عدكُم وَأَجُلَكم مِن خِناف وَلا أُصَلّبًاكُ أَجَمَعم قالوا ل غَيرُ إِ إِلَ وَبِّنَمُ قَلبُون إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا إِنَّ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ فَأَوْسَلَ سَلَفَ الرَّعُونَ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ إِنَّ هَؤُلَاءِ شِرْرمَةٌ قَلِيلُونَ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغْوٌ يُغْوُونَ وَإِنَّ لَجَمِيعٍ حَاذِرُونَ فَأَخْرَجْنَاهُمْ من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثنا بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلم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 فَلَقَ فَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْأَقْرِينَ وَأَنزَيْنَا مُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَوْرَقْنَا الْأَقْرِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً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 ما يحيين والذي اطمع ان يوفرا لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكمه والفحني بالصالحين واجعل لي لسانا صدقني في الاخرين وَجَعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّاتِ النَّعِيمِ أُوفِ إِلَى أَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضُّعَفَاءِ وَلَا تَحْزُنْ نِيَامَ يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ عَمَلٌ وَلَا بَنُونَ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 هل ينصرونكم أو ينتصرون 110. فكبكبوا فيها هم والغامون 111. وجنود إبليس أجمعون 112. قالوا وهم فيها يختصمون 113. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا خضيق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن 119. في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين 110. وإن ربك لهو العزيز الرحيم 111. كذبت قوم نوح المرسلين 112. إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون 113. إني لكم رسول أمين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 إِلَّا قَال لَهُمْ أَكُونُ جُهودٌ أَلَّا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونْ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ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 أَمَدَّكُم بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَيَنَّاتٍ وَعُيُونِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُولُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَوِتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ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 اتُتش واكون في ما ها في جنات وعيون وزرع ونخل تلقح ها هديم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله واطيعوا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 119. كنت من الصادقين 110. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم 111. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فَأَقْبَلَكُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ أَوْلِيُو طٍ الْمُرْسَلِينَ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 لي عملكم من القالين ربنا نجني واهلي مما يعملون فنجينا هو اهلهم اجمعين الا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الاخرين وامطرنا عليهم 116. فساء مطر المنذرين 117. إن في ذلك لآية وما كان أكثر مؤمنين 118. وإن ربك لهو العزيز الرحيم 119. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إِقُولُ لَهُمْ شَغَائِبُ أَلَا تَتَّقُونَ إِن نِّيلَكُمْ رَسُولٌ آمِين فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُون وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أغفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسقاس المستقيم ولا تبخثوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من وَمَا وما إِلَّا إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من وَإِنَّ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ فَكَلَّبُوهُ فَآخَذَكُم عَذَابُ يَوْمِ الْغَلَهِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين برسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَن يُعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَؤُوهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ كَذَالِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَيَقُولُونَ هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ فِيهِنْ ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ مَا أُونِعَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَمْتَعُونَ وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ذِكْرَى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن فَلَا لمعزودون فلا تدعوا مع الله إلى أن آخر فتكون من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 115. والشعراء يتبعهم الغابون 116. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون 117. وأنهم يقولون ما لا يفعلون 118. إلا الذين آمنوا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 الذين لا يؤمنون بالآخرة دينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلق القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا فآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم 118. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين 119. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم 118. وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب 119. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي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 فِي 9 آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ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 129-دخلوا لا يحرم منكم سليمان وجنوده وهم لا يشعون 120-فتبسم ضحكا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 112. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم 113. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم 114. ألا علي وأتوني مسلمين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 قالت إن الملوك إذا دغلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما ما اجل اسم ليما نقول اتو للدونني بمالا فما اتاني الله خير مما اتاكم بل انتم بهديتكم تفرحون ارجع اليهم ارجع إليهم نُبِجُنُدَ اللَّقِبَلَ لَهُمْ بِيَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْ هَذِهِ الذِّلَّةِ وَهُمْ صَابِرُونَ قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ قَالَ عِفْرِيتٌ مِنْ الْجِنِّ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 قال نكروا لها عرشها ننظر أَم أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكن اے مسلمين فصدها ما كانت تعبد من دون الله ان كانت بهم قوم كافرين قيل لها ادخلي الصرح فلما راته حسبته نجدة وكشفت عن ساقيها قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مَّمَرَّدٌ مِّن قَوَارِبَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَلِمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ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 قَالُوا طَجَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ قَالَ قُلْ أَرُكُم مِّنْ عِندِ اللَّهِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَفْتِنُونَ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ قالوا تقوسوا بالله لنبيته وهو اهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله واننا لصادقون وَمكَر مَكرَ وَمَكَرنَا مَكِر وَهُم لا يَشعُون فَغُر كَفَكَانَ عَاقبَةُ مَكرهِمْ أَن نادَم مَرناهُم وَقَوْمَهُم جَمَقين فَتِلكَ بُيوتُهُم خَةَ بِمَا غلَون إ فِي ذَِكَ لَآيَةَ لِقَوْمِ يقْلَمون وَأَن جَينَ الذيذينَ آمَنُ وَكَانوا يتَّقُون وَلُوق إذ قَالَ لِقَمتَأتُون الفَاحِشَةَ وَآُم تُ بصِرونَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْكُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ